بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليالي العشر والشفع والوت والليل إذا يس هل في ذلك قسم لذي حجر أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادِ إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ الَّتِي لَمْ يُخْلَقُ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ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 وتقولون ترون تاكل الدم وما وتحبون المال حبا جمما كلا اذا دكت الارض دكا ذكا و صفا صفا جبل يومئذ يومئذ لَهُ سین يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيوما اذ الله يعذب عذابه احد ولا يوثق وثاقه أحد يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطُمَئِنَّةِ ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي